محروصة في ليالي رمضان ايام رمضان كلها بهجة تفرح بيها الروح والمهجة وفي مصر بتتكلم لهجة مش موجودة في مكان تاني في ليالي رمضان صهرة رمضانية مصرية كل خميس وجمعة على موجات الاغاني اعداد عصام ستاكي مونتاج فتحي ابراهيم ويظهر معكم فيها طارق مصطفى والمخرج احمد صبري بيكم معانا مستمعينا الاعزاء في صهرة رمضانية وليلة من ليالي المحروفة في رمضان الفنان الشعبي الكبير محمد طاها فصوله صعيدية وان كان ولد في سندجيس بالقرب من القناطر الخيرية. اتعلم في الكتاب بعد كده اشتغل عامل غزل ونسيج في مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكفر الدوار في المرحلة دي كان بيغني في مناسبات اصحابه وقريبه وزملائه وفي افرحهم بعد كده احترف الغناء لما لقى ان جالوا دخل معقول من الغناء للأهل والاصدقاء لكن كان لازم يتعلم اصول الفن صح. انضم المدرسة مصطفى مرسي الشعبية وفيها اتعلم القصص الشعبية واجاد بشكل ملحوظ غناء قصة حسن ونعيمة وقصة ادهم الشرقاني نسجل الاعمال دي على السلمات سمعوا رائد الفن الشعبي الكبير زكريا الحكاوي فاستعام بيه في عروض السامر وليالي رمضان بعد كده اعتمد في الإزاعة كفنان بلدي كانت التسمية دي شائعة ساعتها وبيفرقوا بين الفنان البلدي والفنان الشعبي وايضا المطربين والفنانين اللي بيغنوا بشكل كلاسيكي او بالشكل المعروف لدينا كلنا تعالوا بينا نسمع مع بعض برائعة محمد طاها حسن ونعيمة موال وعلى الاواخر انا اخر حقول موال عا ويغني فن وليلي وانت عامل طلب لفراخ وليلي ودعوه في ليله وكانت حظ وليالي في منشيه ابو حنضل الاول اسم للمنيا مركز بني مزار سبع اجوار للمنيا وقصده يبلغ البالية والخلق دنيا تقول يا عزيز Well we ومن دليل وفي <تصفيق> العاشقين روح الخلق نامت ونوم العاشقين روح والقعدة حليت ونسيم الصباح روح نعيم صهر الليالي ما تلم وجرح المحبه عجز عنه الطبيب ما اتلم اوعى تقوم المبالي يا خلي تتلمي ده الحب بالدم مش بالمال امرا والفكر والعاق وكلام البلد مشغول وذبت نعيمة لها مدة سبع أيام بتشوف حبيبها الوحيد أين بلد أيام رحت له بلده قالت له فيتبوي ويام والعرض انت يا تلتميه مرحبا لما اتيت يا جميل من جوا عيني ولا يمكن احد يجميل وقالي ام مكرميها الكرم وجميل رحنا حداهم لقيناهم كرام وهنا انتي اكابل ما شافتش تعب وهناه والعرض غالي ومنصان يعيش في حناه ومدام اتت عن يبقى الجميل. طلعوا وراها يشوفوا فين كرتها كريم لغاردي والخد وردي ولون البدر جمر الصحة خد البني يا بلدهم والكلام بين الرجال بطل سبع ليالي سبع ليالي ليالي ليالي, ليالي سبع ليالي جعلها أخر وطنيبة والأهل شاكرين. فعال السبع وطنيبه عاوزين يداروا أشاعة يوم وطنيبه لكن المصيبة كلام وقال لها مشعيف وانا خطيبك واهلك في البلد مشعيف وصرفت مالي عليك تهضري مشعيف and yeah, only I'm uh -huh. فقد السبل وش من يقدر يأكدها علي فك لينا الحال ابنك ماله شيء قعد يدبروا له الحال ابنك ملهش اعادي دبروا له الحال ما تقبلش خلاف الخانات بكواكب ان يبقى من فعل الفاعل وأمر بتفن لحيت يظهر الفاعل وقال لضبط المباحث ضرور الجبلنا فاعل الضبط المباحث ضرور الجبلنا الفاعل ام قال له انا عندي عنها خبر من قبل من سافر وعلمت بعد الجداية من رسول سافر لا بلغ ولا واحد غفير سافر أبو البحث له ببان، هامل الجنايا ضابط والبحث له ببان، كان اسمه علي الضرم اللي بكل شكل بان، اللي بسمه بس خير والحياة اللي هابان، على المضاض بين النسوان حديث، بالطرخ والش. يا بالله حدتهم يا مكتر سهاري القريم مع بعض وحداتهم ومن غداتهم يخلوا المستخاب على المراده بيملوا الحديث جبل على البعد لقى بنتي واخدها جبلي قال بتبكي دي يا صبية والشباب جبلي ودي لعلى علتك وانا ريحك حبة اذا كان بكاكي على الاهل وفرقهم صعيب حبة واذا كنتي حاجة نعيما للبخت عامين عشان جدع مات وموت الظلم عامين سبب البلاوي اخويا وابن عمي انا روحت عنده كرمني في الحمى وضرب سبع لها سطر عرضي جدع وضرق اقري المروءه جزوه الخائلين وضرب تبكي وتحكي والقلم عمال تحت الملابس يسطر والسؤال عمال مبهى خبيبها ومبهى بختها اللي ما لا جنب سوت وجات الاهل سببوا قتلوا الجدع ظريم من غير ذنب ثابت وقالوا له لو اصح حدايه في اعتي تبني بشبكي بالحسبتها بخط بخطه عما وقال لو حي نعيم الدار متخاف يا اللي حفظت الجميل وظهرت في متخافي لولا خاطركم ما جيت الحي تهد علي وعليك البحر والمي وسلم عليها سلام الشوق للمجد من حد عليا علي تقول الحق ما تخاف ورعى النيابة سيئا قال لهم بالضبط وقال زبط الجناية واللي صار بالضبط والسهمة سابتة والشاهد في نكب الضوار انا كدني ابا سريعا هجموا على البيت وخدوهم في الحديد وارد ونعيمة بيت قولي المؤلف تاريخ الحدثة بالعشرة على ناس أنبال خان والود والعشرة سنة ستة وعشرين شهر اثنين يوم عشرة جلسة سريعا وفيها الحكم تأكيدا برائة العمد ويا الشيخ تأكيدا واخوها وابن عمها خدم الحكم تأكيدا به ده كان مطرب الفن وخنوه اللؤام ظلم يا ظالم الناس ملالك نهار ظلم الرب موجود ولا غير اهلا بيكم مرة تانية معانا في المحروسة في ليالي رمضان في قاص غنائي معروف وشهير اسمه احمد مجاهد كان من اكتر اصحاب القصص الغنائية الشعبية في مصر انتاجا بدايته كانت مع طرائق القرآن الكريم في المياتم بعدها اتجه الى القصص والغناء الشعبي انضم لفرقة الشرقية للالات الشعبية بعد كده انضم لفرقة زكريا الحجاوي لما سمعه ولقى ان في صوته وفي اداؤه لون متميز مغير ومختلف عن الاصوات السائدة واللي موجودة في سرقة بكارية الحجاوي في هذا الوقت كون احمد مجاهد سرقة كبيرة تقدم القصص الشعبي بس ليصبح صوت الشرقية الكبير في هذا المجال اصبح احمد مجاهد من اهم الاصوات اللي بتغني في مجال القصص الشعبي الشرقية تعالوا بينا نسمعه في قصة حمزة وسماح الهداية شمس لا تغيب لا جميلة في مدينه الحرم من وين بنجي هو اي كل نور لي خطر كثر في الرسول كثر يابني كثر في الصلاه الرسول حتى بسعادة سعاده وتنول القبول عند في <تصفيق> وتنول القبول تجلب وتصور وبصلى على النبي، وباسم الله نبدأ صلتنا اليوم ونرجو من النبي الشفاعة يا ربي اللي خالق <تصفيق> كل مؤمنة. ناس موحدين دخل فيهم راجل ظالم قليل الدين اسمه جبران لا عنده رحمه ولا ايمان ولا عمره صلى على العدنان جمع من البلد 500 فدان ظلما واغتصابا على الانسان ربنا بعث ولد ولده بين سمى البنت اصلاح سمى الولد حمزه طلع حمزة مجرم افظع منه وحنسمع نشوف نهايه الظالمين ولا نهايه الموحدين من الأفضل ونصلي على كحيل العيد القصة دي اللي انا هحكيها انتم حتعرفوا معانيها عن بلدة والإسلام فيها وصلت نبينا بفحليها لكن الظلم حكم فيها أخذ من النسى أرضيها اللي يعرف ربنا في الداح. اللي يعرف ربنا في <تصفيق> وبدل ما يعلم ابنه بدل ما يعلمه الإسلام علم الإجرام ربنا ابتلى الراجل الظالم بمرض ليس له دواء ولا علاج ونام على سرير المرض مش لاقي دواء يا حمد يا ولدي جمعت معتلكم سمت فدان وانت في البلد اغنى انسان اوعى تعبر حد في البلد اركب حصانك ولف على عطيانك وسلاحك وياك تعبرش حد الايد اللي بتضرب هي اللي بتدفع وتنجح خوف الناس عشان تعيش مبسوط يا ولدي وطلع الولد مجرم افضح من ابوه ظالم ريوله رأيت الجمال العقل يا أمو التفاح اسمك يا صبي قالتنو اسم سماح فالشغلت قلبي بهواك وانا بس حعمل ايه عايزك شريكة حياتي من الأفراج حياتك؟ هل يعيش مع رجل ظالم؟ يأكل من حرام؟ لا قال الله تدع لنا ليه؟ بنتي مين يا بنت؟ أنا قلت لابنت عمك رامي. اللي خدت منه ثلاث فتدين وستوه طول النهار في الشمس فاضي احنا كل للواحد القاضي قال عشان عيونك يا حلوة هرد لابوك يبيدل الثلاث فدادين، كمسين فدان. بس ترضى علي قالت لا لازم ترضي البلد كلها وانت عايز نتجاوزك بصحيح رجع الأطيان لأصحابها قال لها أبوكي ياخذ أرضه ما نزع الناس قالت تروحنا رجل واحد وخلف قيادة رسول وشفيع واحد مش حننضم للظالم ونفت في البلد زعلان ولا واحد قدته درس وروح الولد دخل على بول اه اه شفت أرضك يا حمزي قال له أرضي يا أبا. شفت بنت تحب محمد وعايزة تجوز يوم الهنا والمنا يا ولدي يوم ما جوزك بنت أبوها يكون غني زيني قالوا لا بنت دي فقيره. بنت عم راضي بنت راضي انت مليش على الفقيرة يا ولدي انت مجنون أبا قالوا ما لك يا ولدي مش هتجوزه لا لا يا أبا لا ده سمح جميلة جمال فتا Thank مره وردي بيقول افرش يا سماح تعملي اقوى ولا شاي قال تسمع تسمع يا يابا اللي ما ربنا ما يشربش ميه الزير من عندنا ومن غير ما تروض يتفضل يخرج من هنا قال لي يا عم مراضي انا شاي وقهوتي الحلوه تبقى على ذمتي مهربي بنتك خمسين فدان قلت ايه مرضش ام ساحب الطبنجر سحب الاجزاء حط طبانجه من عين الراجل الطاهر وقال لي يا مرحب يا كده وما كان على الفقير المسلم الموحد الا انه قال في وجه الظالم امد بشرفي يا خاين ولعش ام رجبان وحجوز البنت للي حداه ايمان انا ابن اخويا فقير بيوحد الديان واسمه همام وقلبه بالتقى عمران حلته من الدنيا اوضه واحده ماليها ذكر في الرحمن ماخافش منك يا خاين يا قاتل الانسان انا تكالي على اللي موجود في كل مكان واللي معه ربنا ما يخفش من انسان نرجع مرة تانية للزكريا الحجاوي اللي اهتم بالقصص الديني والشعبي بشكل خاص وقدم من ضمن اعماله قصة ايوب المصري وكانت مختلفة تماما عن قصة ايوب الثوراتي عشان الحجاوي في قصته على الصبر عند المصريين وهذا مختلف عامة قدم من قبل في قصة ايوب التوراتي قدم زكريا الحجاوي ايضا قصة الخضرة الشريفة وهي من ضوائع القصص الغناء الشعبي ومن اهم اعمال زكريا الحجاوي في هذا المجال نعسة ورحمة واعمال كثير اخرى استحسنها الجمهور وكانوا بيطلبوها من زكريا الحجاوي فرقته في كل الشوادع وفي كل الليالي الرمضانية في قصة اسمها قصة عابد وهي من الأعمال المهمة في القصص الغنائي الشعب المصري هنسمعها معاكم دلوقتي بصوت المداحة الغنائيه الشعبية المشهورة نورة الجندي مع قصة تعبد. وضحك بس ورجعت يناديت مالنا دلتو ورفعت ايدي للسما وقلت غسلت لي يا اه ما حد جالك يا ربي اصبر زادك ولك وعنده خازين من المال افترح ومن كفره ومن جهله ينشي يقول انا الغني انا ما بعدي غني اللي يقف ضده يقفه وزاد الكفر يزاد في قلب الكافر وفي يوم من الايام ظلم ناس ابرياء ظلمهم ظلم كبير اول وفي الليلة دي شال الخمرة ونيم على السرير بصه لقى نفسه من شارب على السرير مرمي على الأرض متكتف إيدين وإيدين فبص الكافر كده قدامه لقى واحد واقف قدامه لابس عضايا بيضة وعمامة بيضاء وفي يده فيه فنطق الكافر وقال له انت مين قال له بتسألني أنا مين أنا اللي هبداك عنه ظلام الشيخ في طريق النور فرد الكافر وقال له ايه أنا اللي خلقت النور أمه اخرص والله ما تقدر تخلق اي شيء الخالق هو الله والعاطي هو الله والرازق هو الله والكافر يفك في قديم ما تتفقك يفك في رجلي ما تتفقك رد عي الشيخ وقال له ايه وريني مش بتقول انت اللي خلقت النور فك ايديك ورجليك فلطق الشيخ كده وقال له لا يمكن والله ما تقدر تخلق الشاية فلطق الكافر وقال له ايه لو ايديا ورجليا اتفكهم هو خلص عليك واشرب من دمك قال له انت قال له ايوه فضغط على نفس الشيخ وقال حلق دين ورجلين الكافر والكافر لسه بيقوم من على الارض وبيشد السيف من الشيخ علشان يضربه به طار السيف الهوى والكافر ترمى على الارض متكتف في دين ورجلين صلاة الكافر كده وقال له ايه يا فضيله الشيخ قال له نعم قال له الجنه لمين قال له للجنه اهل التقوى والدي والنار لمين قال له للخونه للكفرة اللي بيصروا لا اللي زي حالتك كده قال له يعني يا فضيله الشيخ بالمال والقصر والغنى يشهدون الجنه قال له لا يبني ابني عمر المال لا يودي ولا يجيب قال له المال اللي يوديني الجنه قال له تسيبك من المال والقص والمال الحرام ده كله وتخليك مع الله وتمطع الشهادة وتصليه وفرد فرد وفعلا نطق الكافر بلسان الشهادة لما شاب بعنيه الحق وقال ايه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حقا, حقاً بصدق ولما ربنا نود قلبه بالايمان ونود وجهه بالصلاه والدين فتبرع الى الله واله والعش في جمال النبي صلى عليه ولسه الليالي في المحروسة في رمضان فيها كثير هنسمعها ونسعد معاكم ونسعد بيها من خلال المحروسة في ليالي رمضان شكركم وإلى اللقاء المحروسة في ليالي رمضان لها بهجة. تفرح بيها الروح والمهجة وفي مصر بتتكلم لهجة مش موجودة في مكان تاني المحروسه في ليالي رمضان مهرجان رمضانية مصرية كل خميس وجمعة على موجات الأذان. إعداد عصام ستاتي. مونتاج فتحي إبراهيم. ويسهر معكم فيها طارق مصطفى. والمخرج احمد صبري